جذع ألين من قلوب يهود غضبت يهود من تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فقالت ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فجاء الرد وحيا يسفه عقولهم ويقول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 وتم نقل الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه إلى القبلة الجديدة وظل يخطب عليه صلى الله عليه وسلم حتى جاء ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة من أجل ذلك الجذع ها هو أحدهم اسمه سهل بن سعد يقول كان رسول الله يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في المسجد فلما ذاع الناس وكثروا قيل له يا رسول الله لو جعلت منبراً تشرف على الناس منه هنا يأتي دور المرأة الذي لا يغيب في الإسلام إحدى الأنصاريات المصليات في المسجد تنافس تلك الأنصارية التي جعلت سطح بيتها مكاناً للأذان تأتي إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه أمرا وتقول يا رسول الله ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت انطلقت المرأة وأمرت غلامها بصنع المنبر فانطلق النجار ومعه سهل بن سعد نحو أشجار الأثل في الغابة بدأ بتقطيع الأثل وتشذيبه ونشره حتى قال سهل فقطع منها أثلا فعمله وهيئه ثم أتينا نحمله فكان درجتين والثالثة مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء يوم الجمعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليخطب سلم وتوجه نحو المنبر فصعده فأذن بلال ولم يكن للجمعة سوى أذان واحد وبعد الأذان خطب صلى الله عليه وسلم وكانت سنته أن تكون خطبته أقصر من صلاته حيث يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا وأثناء الخطبه سمع المصلون والمصليات أنينا حزينا يأخذ بنيات القلب يصدر قرب النبي صلى الله عليه وسلم التفت الجميع إلى مصدر الصوت فإذا المعجزة تبكي من في المسجد نزل صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مصدر الصوت نحو الجذع الذي ين نحو الجذع الذي جعله الله آية من آيات نبوته بكى الجذع حنينا إلى ذكر الله ونبي الله فضمه صلى الله عليه وسلم حتى سكن حنينه وأنينه ولما سكن التفت صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال سبحان الله ألا ترون إلى هذه الخشبة بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها